بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم كحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلم فلما نفأت وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نفأها به قالت من أنبأت هذا قال نبأني العليم الخبير انت قد صارت قلوبكما وان عليه فان الله هو من لا هو وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات طالتات تائبات عابدات وعبدات سائحات سيدات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وَقُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاب شداد لا يعفون الله ما ما يؤمرون يا أيها الذين تقروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إِلَى إلى الله توبة نصوحا. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يوم, يوم لا يحب الله النبي والذين آمنوا معهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمنى لنا, لنا, لنا إن على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهب الكفار والمنافقين واضض عليهم ومأضاهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وضرب الله مثلا للذين امنوا رات في جزعون اذ جعل رب ابن ليع عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا فنفقنا فيه ثَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَتَوَكَّلَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مِنَ